تحديد الوقت بسم الله الرحمن الرحيم حد الوقت بأنه 3-8 الى إلى التس آه. ما يخال إلى التس نص ثلاثين دقيقة ياخد. بسم الله يقول السائل ما حكم رفع اليدين للمأمومة من المراقب أنت ما حكم رفع اليدين للمؤمنين حينما يدعو الإمام اثناء الخطبه والتامين جهرا رفع, الخطبة رفع اليدين رفع عند الدعاء في الخطبه انما يشرع في دعاء الاستسقاء فقط يعني مثلا في خطبه الجمعه دعا الامام بالاستسقاء قال الله اللهم اسقنا اللهم اغثنا هنا ترفع اليدين يرفعها الخطيب والمستمعون كلهم هكذا في غير ذلك لا رفع لا للإمام الخطيب ولا للمامومين ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء في خطبة الجمعة وإنما يشير الإمام إشارة فقط عند الدعاء يشير هكذا إشارة إلى علو المدعو جل وهو الله تبارك وتعالى أما التأمين جهرا فإن ذلك ينافي كمال الاستماع الى الخطبه لكن إذا أراد أن يؤمن الماموم فليؤمن سرا ولا حرج عليه في ذلك نعم جزاكم الله خيرا رسال يقول إذا دخلت إلى المنزل وسلمت على أهلي ولم يرد علي منهم أحد فهل أترك السلام؟ لا تترك السلام إذا سلمت على إنسان ولم يرد عليك فذكر كذاخ لماذا لم ترد وأرسلته إلى وجوب الرد ولكن إذا علمت أن هذا الرجل لا يرد السلام فهل تسلم؟ أو تقول لا أسلم لئلا أعرضه للإسم اشتبه على بعض الناس فقال إذا علمت أن المسلم عليه لا يرد السلام فلا تسلم لأنك إذا سلمت ولم يرد إيش كان آثما فتكون أنت السبب له فنقول هذا خطأ هذه نظرية خاطئة لأنه إذا قصر هو في الواجب عليه فلا ينبغي أن أقصر فيما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال أبشي السلام بينكم فأنت سلم وإذا لم يرد فانصح وقل يا أخي جاء يجب عليك إذا سلم عليك أخوك المسلم أن ترد عليه السلام نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول ما حكم الجمع بين غسل الجنابه وغسل الجمعة نعم وغسل الجمعة. إيش قلت؟ ما حكم الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة لا بأس بذلك يعني مثلا اذا كان لسان جنوبا واغتسل ونوى بذلك رفع الجنابه واغتسل الجمعة فلا حرج في هذا كما لو ان الانسان دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهم الراتبة وتحية المسجد فلا بأس وهنا نقول المسألة لا تخرج من اقسام ثلاثة ان ينوي الجنابة فقط ان ينوي غسل الجنابة والجمعة ان ينوي غسل الجمعة فقط فالاقسام بقي قسم الرابع لكن لا يمكن أن يرد، وهو ألا لا ألا ينويهما ألا ينويهما هذا غير وارد، فإذا نوى غسل الجنابه أجزاء عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس وإذا نواهما جميعا أجزاء ونال الاجر لهما جميعا واذا نوى غسل الجمعه لم يكفي عن غسل جنابه لماذا لان غسل الجمعه واجب عن غير حدث وغسل الجنابه واجب عن حدث فلا بد من نيه ترفع هذا الحدث نعم. يجمع بينهما تريد هذا يعني يعني اغتسل مرتين لا لا اغتسل مرتين وان كان بعض العلماء قال بذلك لكنه لا وجه له لان في, في السنة من غسل وغتسل وبكر وبتكر ودنى ومشى ولم يركب ودنى من الامام ولم يلغو ف فقوله غسل واغتسل بعضنا العلماء يقول غسل الأذى ونظف بدنه واغتسل اغتسل جنابه المعروف وبعضهم يقول من غسل أي من جامع زوجته لأن جماعه اياها يستلزم أن تغتسل وهذا يدل على أن غسل واحد يكفي نعم. جزاكم الله خيرا سائل يريد دليل على صيام يوم قبل يوم السبت او بعده. نعم. الدليل على أنه لا يفرد صوم لا يفرد يوم السبت الصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افترض عليكم. ولو أن يمضى أحدكم غصن عنب أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث اختلاف فيه العلماء لا تسوق يا خشلني وهذا الحديث بعض العلماء قال إنه شاذ فيكون ضعيفا لأنه يخالف الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة أو دخلت عليه فقال لها اصمت امسي قالت لا قال اتصومين غدا قالت لا قال فأفطري وفي قول اتصومين غدا تلين على جواز صوم يوم السبت في غير الفريضه فاذ يكون هذا الحديث شاذا ومن شرط صحه الحديث ان يكون إيش اين اصحاب المصطلح أن لا يكون معللا ولا شادا ومن العلماء من قال إنه منسوخ ومنه من قال إنه يحمل على صومه منفردا وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله نعم. جزاكم الله خير السائل يقول متى يشير المصلي بأصبعه في التشهد يشير بأصبعه في التشهد كلما دعا عند الدعاء كما جاء في الحديث وإن كانت في صحة نظر يحركها يدعو بها فمثلا إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات فهل تشير تشير إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات تشير تسترح لا يشير لأنه لست فيها دعاء هذه ثناء على الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته اتشير لانه لانه دعاء بارك الله فيه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لانه لانه دعاء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد تشير لأنه, لأنه دعاء أحسن اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أشير. تشير لأنه دعاء أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحي والممات ومن فتنه المسيح الدجال تشير لأنه, لأنه دعاء أحسن هذا جزاكم الله خيرا سؤال يقول احيانا اصوم الاثنين والخميس واعقد النيه على الصيام في الليل وفي الصباح اذهب الى عملي ولكن في بعض الايام اشعر بالتعب والنعاس مما يضطرني الى الافطار نعم هل لي ذلك اولا نقول للانسان الذي له عمل رسمي اذا كان صومه يخل بالعمل فان صومه حرام سواء الاثنين او الخميس او ايام البيض لماذا لان القيام بوض... ب... بعمل الوظيفه واجب وصوم التطوع ليس بواجب ولا يمكن ان يضيع الانسان الواجب من اجل فعل المستحب وهذه نقطه يخطئ فيها كثير من الناس يتهاونون في اداء الواجب ويفعلون السنه فهم كالذين يبنون قصرا ويهتمون مصرا وهذا غلط اما اذا كان الانسان عنده قوه على تحمل العطش والجوع والهلع او كان في ايام الشتاء ليل وانهار قصير وجو بارد ولا يؤثر على عمله فليصم. وهذا وهذا وجواب السؤال نحن ذكرنا الآن قائدة عامة لكن جواب السؤال أن هذا الرجل الذي وجد من نفسه كسلا وضعفا عن أداء الواجب نقول أفطر وجوبا يجب عليك أن تفطر وتقوم بالعمل الواجب نعم جزاكم الله خيرا سأل يقول هل الثوب الذي يلبس إلى أنصاف الساقين يعتبر ثوب شهرة في هذه الأيام هو عند الناس يشيرون إليه بالأصابع إذا رأوا رجلا من, من, أو من قوم يعتادون أن يكون اللباس نازلا أما إذا كان من قوم يعتادون رفع الثياب يعني في بعض البلاد تجد ثيابهم قصيرة من أصل وتجريها نصف الساق والباقس في الثروات هذا يعتبر لباس شهره ثم انني اقول ينبغي ان لا نتشدد في هذا الامر اي في رفع الثوب لان الامر كله واسع والصحابه منهم من يكون ثوبه الى اسفل من نصف الساق وعلى راسهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه ثوبه نازل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام والدليل على أن توبه نازل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر عقوبة من يجر توبه وخيلاء قال يا رسول الله إن أحد شقي ازاري يسترخي علي إلا أن أتى فقال إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء ومن لازم كون يسترخي عليه ان يكون انزل من نصف الساق لانه لو كان الى نصف الساق ونزل حتى وصل الى ما تحت الكبين تبدو عورته من فوق ضرورة يعني لو كان ازار يصل الى نصف الساق والعزة كما تعرفون في الغالب الى السرة اذا نزل استرخى ونزل ينكشف ما فوق وهذا دليل واضح على أن الأمر والحمد لله في هذا واسع، ولا ينبغي أن يعلق الإنسان الولاء والبراء على تقصير الثوب أو تطويله لكن من رأى أخاه قد نزل ثوبه أسل من الكعبين فليل صح فلينصحه ولوحذره فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسل من الكعبين ففي النار لكن لا ينتقده إذا رآه قد وصل إلى قريب الكعب ويقول خالفت السنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني فجعله بذلك فاعلا لكبيره هذا غلط ينبغي الإنسان أن ينظر الأدلة أن من جميع الجوانب أما أن ينظر إلى الأدلة من جانب واحد فهو كما قال بعض العلماء كالناظر في عيني اعور والاعور لا يرى لا يبصر الا بعين واحده من جانب واحد لو يكون واحد أشهر عليه المسدس من من عند عينه العوراء هل يشاهده ما يشاهده لذلك ينبغي الانسان ان يتان في الحكم على الشيء وفي الولاء والبراء لأن المسألة مهيئة إذا انزرع في القلوب العداوه والبغضة والكراهية حصل الخلل في الأمة وأعداء الإسلام سواء من المنافقين والملحدين والمعلنين بكفرهم أعداء الإسلام يتمنون أن يتتفرق الأمة الإسلامية شيعا وهذا أطيب ما يكون لقلوبهم لان تفرق الامه والعداوه بينها يفتتها ولا كلها قوه نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول عندي تلفاز في البيت ولا اشاهد فيه المحرمات ولكن اولادي يشاهدون فيه افلام الكرتون فقط نعم نصيحتي لكل مسلم ان يتجنب التلفاز وإدخاله بيته لا سيما مع وجود الدشوش التي هي كالسرطان في الأمة ولا يقتصر شطها على صاحب البيت بل تنتشر إلى إلى ما حوله فنصيحتي لكل مسلم نصيحة أخوية أن يتجنب إدخال التلفزون في بيته لأنه يسلم ويسلم أهله وهو لا يدري فلعله اليوم يمكنه أن يسيطر على نفسه وعلى أهله ولكنه غدا لا يتمكن يغلب أو يموت فيارثه اهله من بعده ويكون كل مرء رأوه وهو محرم يكون اسمه أو يكون له نصيب من إثمه لأنه ولن يتسبب في جلب إلى البيت فنصيحتي لاخواني الا يقتنوا هذا والحمد لله الاخبار موجوده في غير التلفاز موجوده في الراديو والاحاديث النبويه والمواعظ والقران ايضا موجود في غير التلفزيون لكن لو فرض انك زرت صديقا لك ووجدته قد فتح التلفزيون على الاخبار فهل يحرم عليك مشاهدتها الجواب لا لا يحرم لأن مشاهدة الأخبار المجردة ليس فيها شيء كأنك تطل على هؤلاء من فرجة فلا بأس به لكن الكلام على الاقتناء والاقتناء شيء ايش والمشاهدة شيء آخر الاقتناء نصيحتي لكل مسلم الا يقتنيه أما المشاهدة فعلى حسب ما يعرض فيه من خير أو شر <تصفيق> جزاكم الله خير إذا كان مغلوبا على الأمر يكسره وينتهي من؟ اتقوا لهم ما استطعتم إذا كان البيت لأبيه وأبوه الذي جاء بذلك ولا استطيعه أن يفعل شيئا فقد قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم وإذا فتح التلفزيون على مشاهدات محرمة فليقم نعم جزاكم الله خير السائل يقول إني أحبك في ما حكم شراء العرائس أو الدمى للطفل الصغير مع أنها على هيئة الإنسان تماما هنا. الاحتياط الاحتياط أن لا يشتري هذا الاستغار هذه الدمى التي تكون على صورة الإنسان بالضبط الاحتياط له أن لا يشتريها وهناك بدل عنها وجدت الآن دمى دمى ليست على نفس الصورة تماما فيستغني بهذه عن هذه ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأن الصغار تعتقد البنت أن هذه العروسة بنتها تجدها تحامي عليها تضعها أمام المكيف تفتح المكيف عليها من أجل أن إيش يبردها في الصيف ويدفيها في الشتاء وتعتقد انها بنتها وتنطق البنت الصغيرة هذه إذا جاءت تقابل صورة عروستان روستان تجي تنطق تقول وشلونكم وشلون الزواج وشلون كذا وشلون كذا يعني تعتقد كأنها أمر صحيح وهذا يعلمها ما ما هو في مستقبل أمرها ولهذا يرخص للصغار في هذا الأمر ما لا يرخص للكبار لكن كما قلت لكم أولا ينبغي أن نستغني عن هذه الصور التي تحكي هيئة الإنسان تماما بالصور الأخرى التي من العهن القطن الصوف وفي الكفاية نعم سائل يقول أنا مكفور وكفيل يبيع أو يبيع المحرمات مثل الدخان وغيرها، فهل المال الذي اخذه حلال؟ هذا يعني اجير مستاجر طيب. لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه لشخص يستعمله في الحرام. يعني مثل لو جاء إنسان وقال أريد أن تكون عندي دلالا في بيع شيء محرم، فإن هذا حرام. حرام. من الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نزار الله خيرا سائل يقول ما رأيكم في في الدجاج أو الدجاج الدجاج أو الدجاج؟ ما أدري. الدجاج المستورد من الدول الغير مسلمة ومكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية. أنا رأي أن الدجاج الموجود عندنا. أنه حلال لأنه يرد من بلاد يحل ذبح أهلها وهي بلاد النصارى أو اليهود وقد تحرى أهل العلم عندنا عن هذا الموضوع واتصلوا بالمسؤولين عن الاسترادات وقالوا انه لا يرد إلا شيء قد ظمنا أنه قد ذبح ذبحا شرعيا، فأرى أنه لا بأس به لا بأس أن يأكله الإنسان، ولكن ليسمي الله عند الاكل وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكى اسم الله عليه أم لا؟ قال سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر. وحدثاو العهد بالكفر قد يخفى عليهم وجوب التسميه في الذبح فألن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا مع الشك في أنهم سموا أولاء وقال سموا أنتم وكلوا ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة مفيدة وهي أن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة واضح القاعدة مش واضحة. اذا صدر الفعل من اهله فالاصل فيه الصحه والسلامه هذا الذبح ذبح ذبحه مسلم او يهودي او نصراني هل الذابح اهل للذكاء اهل للذكاء لان اهل الذكاء ثلاثه ثلاثة اصناف المسلمون واليهود والنصارى فاذا ذبحه مسلم فالاصل حل إذا ذبحوا يهودي فالأصل الحل إذا دبحوا نصاني فالأصل الحل كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه أصلح والسلام ولولا ذلك تلحق الأمة مشقة عظيمة لولا ذلك لقلنا إذا باع عليه إنسان قلما الظاهر أنه ملكه اليس كذلك؟ حجيبه جماعة باع علي قلما في مخفاته طلع القلم من مخفاته في غير المسجد وقال هذا. اشتري هذا اشتريه ثبعشرة في هذا الاصل ان القلم في جماعة قلمه وان البيع صحيح لكن الم يكن في احتمال ان يكون سرقه في احتمال هل نقول لا صح البيع حتى نعلم من اين جاء هذا القلم ابدا لا نقول هذا لان لو قلنا هذا قال والله اشتريت من فلان جبنا فلان تعال من اين جاءك القلم اشتريته من فلان تعال يا فلان من اين جاءك القلم حتى نصل الى المصانع في امريكا ولا في ال... في بلد اخر وهذا لا يمكن ان يقوله احد الاصل ان كل فعل صدر من اهله ايش فهو صحيح وسليم أي نعم. جزاكم الله خيرا سائل يقول هل يجوز للشخص أن يذهب إلى بلاد الكفر لتعلم, لتعلم اللغة أو بعض العلوم الأخرى نعم أنا أرى أنه لا يجوز الإنسان أن يذهب إلى بلاد الكفر إلا بثلاث شروط انتبهوا لها الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات لأن بلاد الكفر فيها من يريد الشبهات من الكافرين انفسهم ومن اهل البدع الذين هناك في بلاد الكفر امم على بدع مضلة فاذا لم يكن عند الانسان علم يدفع به الشبهات التي ترد عليه فلا يذهب حماية الدين اولى من كل شيء الشرط الثاني ان يكون عنده دين يحميه عن الشهوات إذا الكفر فيها شعوات فيها والله بالله الزنى شرب الخمر آفات وآفات إذا لم يكن عند الإنسان دين يحميه عن الشعوات فربما يقع فريسة لشعوات نفسه الشرط الثالث الحاجة إلى ذلك فإن لم يكن حاجة فلا ولهذا نرى من الخطأ اولئك القوم الذين يذهبون بعوائلهم الى بلاد الكفر في الاجازه للتنزه بما في ذلك من اضاعه المال لانهم ينفقون اموالا كثيره واضاعه الوقت والغيبوبه عن بلاد الاسلام التي يسمعون فيها في كل وقت صلاة الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاه حي على الفلاح هذا لا يوجد في بلاد الكفر كيف يغيب الإنسان عن هذا أما يخشى أن يموت هناك وهو لم يسمع أدانا ثم ما يحتج للأولاد والصغار كما تعلمون رؤوسهم كالمسجل إذا شاهدوا شيئا انطبع في رؤوسهم ولم يتغير وهذا خطر عظيم فنرى أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالنعم يجب عليهم أن يشكروها وأن يبذلوها فيما ينفع دنيا أو أخرى وإلا أضاعوا أموالهم ووقعوا فيما نهى الله عنه فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول حيث نهى عن إضاءة المال غلقت لا باقي عندي دقيقة ونصر شخص لها ثلاث اسئله شخص سرق اشرطه اغاني ثم تاب من استماع الاغاني فهل عليه ان يرجعها الى صاحبها علما انها غير موجوده لديه الان نعم الواجب عليه حين تاب ان يمسح هذه الاشرطه نجوبا وينبغي ان يملاها باشياء نافعه وأما أن يردها إلى صاحبها والأغاني باقة فيها فلا يجوز لأن هذا إقرار على منكر نعم لذاكم الله خير سائل يقول ما حكم الألعاب الشعبية للرجال كالزير والعرض وغيرها هذه ليس لنا جواب عليها وآخر يقول ما حكم استئجار النساء لضرب ما حكم ما حكم ما حكم استئجار النساء ما حكم يلا ما, ح... ما حكم لا يا أخي لا تقلو مالك نعم ما حكم استئجار نساء لضرب الدف ما حكم ما حكم استئجار طيب وما بقى عندي قال لها الحركه هذه فقط حركه الضم خطا والفتح خطا بقي الكسر اقرا ما حكم استئجار النساء لضرب الدف ما حكم استئجار النساء لضرب الدف نصبر على امشي نعم استئجار النساء للدف في ليله العرس لا باس به لا بأس به لماذا لأنه استئجار على عمل مباح بل هو مسنون أيضا وما كان عوضا عن حلال فهو حلال ولكن أسمع أن في استئجارهن إسرافا لأن المرأة تستأجر بمئة ريال أولا تعمل ساعة واحدة بمئة ريال لكن الأخي قولنا بخمسة ألاف ريال وإذا كان كذلك صار إضاعة للمال خمسة ألاف ريال تقطع الماء لتضرب بالدف لمدة ساعة أو ساعتين إضاعة للمال <تصفيق> لا شك أن أنكم سمعتم من ما قال أخ أن بعض النساء أيضا المغنيات الضاربات بالدف يلقين هذا في مكبرات الصوت فيحصل بذلك فتنة لانه ربما تكون مرأة صوتها رخيم يثير الفتنة ويحصل بذلك أذية على الجيران لكن مرجع هذه إلى المسؤولين في البلد يجب عليهم أن يمنعوا ما يكون فيه أذى أو فتنة هذا أخي الصلاة طيب وإلى اللقاء غدا في بعض الصلاة المعرفة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي المحمد وآله وصحبه أجمعين